الَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّا كَانَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ وَأَرْسَلْنَا وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَأَهلَتْناَ بِذُنُوبِهِم وَأَن شَأنَّ مِنبععْضِهِمْ قَوْنًا آفَين وَلَنَ الزَلنَّ عَلَيكَ كِتابًَا فِي طِرُ الطَّاسِين فَلَمَسُوبِأَذهِم لَ قَالَ الذيينَ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 قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون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 ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۖ أَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يفتغون. وَمِنُم مَيْ يَسْتَمِعوا إلَينْكَ وَجَعَنَا عَلَ قُلُ بِم أَكَِّةَ أَ يَفقَووه وَفِي آذَانِهِم وَقَرَ وَإَوَو قُدْ ل آيَةٍ لَا يُؤمِنُوا بِهَا حتى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَلْأُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُنَّ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 حتىت إذَا جَ أَتُ مُساعةُ بَوتَثَن قَدُ ي حَصَتَنَا قَ ي حَصرَتَنَا عَ مَا فَوووْقُنا فيِيهَا وَهُمْ يَحمِلونَ أَزَ رَهُم عَورِبأَلَ سَ أَمَا يَزِرُون وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصدروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَانِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ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 إِنَّ الطَّيْرَ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا قَمَمَ أَمْثَالِكُمْ مَا صَرَّفْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا عَصَى وَبَكَمٌ يَضِلُّونَ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 فلا قَدَ أَوْسَلنا إِلَ أُمَ مِم مِن قَبلِكَ غَأقَزنا بِنْبَأس إِوضَرَّ إ عَنوم ييتَْضَررَّرُون فَلَل إج أَو بَأْسُنَا تَضَ الرَّر وَلَكِ فَسَدكُبُون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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإلى هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يولك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 إِلَّا دُونِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِي وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّوْنَ يَتَّقُونَ وَلَا أُطْعِمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وَكَذَلِكَ فَتََّا بَعْظَم بِمَعْضٍ لَقُولُوا أَهاءُناَااءِمَن النَّو اللهَّهُ عَلَيهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلَْ صَو اللهَّهُ بِأَلَمَ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 قُل إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أُسْتَغِيثُ بِهِمْ وَلَا أَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِأُعَذِّبَ بِهِمْ وَلَا أُغَاثُ بِهِمْ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ بِرَبِّي وَكُنتُ مِنَ ربي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 مَا يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بما كنتم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 أَلَا لَوْ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وخفية.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 انظر كيف نصرف الآيات لعثهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون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 يَضُرُّونَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ آثَارِنَا بَعْدَ إِذْ هدان الله اللَّهُ كَمَا الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ كَمَا الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى قل إن هدى الله هو الْهُدَىٰ ۗ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 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوتبا قال آفا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفنين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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَزَرَ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِن وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّ الْقَوْمُ قَالَ أَسُحَادُّ نِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ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 وَكَيْفَ تخافون ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل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 ونوحا هدينا من قبل ومن زريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإليا كُلٌّ مِنْ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالنَّاسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا أَضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَّ وَجَدَ بَيْنَهُمْ وَهَادَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك كَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَقُومُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ يَهْدِي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَبْرًا إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء يُوسَاهُ دُرًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتَخُونُ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ سُمَّذُرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَآمِنُوا بِمَا فِيهِ وَأَقْرَءُوا وَلْتُنذِرْ أُمَمَ الْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 وَالمَلَائِكَ تُبَاسِطُ أيذهِم أَخْرِجُ أَ فُسَكُ يَومَ تُجزَوونَ عَابَلونِ بِمَاكُ تم تَقولُونَ على الله بِمكُ تُم تَقولونَ عَى اللهِ غَيْيرَ الحَِ وَكُتُم عَن آياتكه تَستَكبِعون وَلَوْ قَدِ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاهُكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنَاهُكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ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 يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم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 لا تمنع اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر الى ثمره اذا اثمر ويدعي ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون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 ان لا يكون له ولذ ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم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 يَكُم فَمَن أَبَى صَرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ آيَاتِي وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَ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 ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسفوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وَأَقْسَمُ بِاللَّيْلِ جَدَّ إِيمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُم بِأَنَّ آ إِلَّا جَاءَتْ لَا وَنُ قَلِّمُ أَفْقِدَ تَوم وَأَدَو صَارَوم كَمَا لَْ يُؤْمِنوا بِهِ أََّلَ نَرَّةِون وَنَاذَْرون فِي يطُيَالِهِمْ بعمَرُون وَلَوْ أن نَالَزََّّ إلَْهِمُ مَلاكِكَ تَوكَد السَّمَم بَوْتَ وَوحَشَونَا عَلَْن قُل شَيءٍ قُبُلَ م كانَوا لُؤمنِنُ مَا كانَوا لُؤمنِنوا إا أَ يَشَ أَ اللهَّ وَل أَكسَرَهُم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القوم غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم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 وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَّا بِخَارِجٍ مِنَ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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُكَتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شديد بما كانوا يبكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن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 وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَنفِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَٱبْلُونَا أَجَلًا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ إِنَّمَا مُسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ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 يا بَعْشَرَ الْ الجِّ وَإِنس أَلَب يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُّونَ لَْكُم آياتَاتِ وَيُزونَكُ لِق أََومِكُمه قَاوا شَهِذنَا عَ أَفُسِنَا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 فَسَأَوْقَعْنَاهُمْ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ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 مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَاءُ لِيُرَدُّو أَوْ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَلَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وقالوا هذه انعام وحرز حجر لا يطعمها الا من شاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حذمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُنْ بَيْتًا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَهْوَام إِهُ حَكم عَالم قَدَ خَصِرَ الَّينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُ سَفَ بِغَيْرِعِلمِ وَحَرَّم مَا رَزَ فَوم اللهَّهُ فتِرا أَنْ عَ الله قَدَ يضَدلُّ وَمَا كَوا مُتَدين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 قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا كرين حرم أب الأنسيين أم اشتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن وَمِنَ اثنين ومن البقر اثنين قل ذَكَرَيْنِ حَرَمَ امْرَأَةٍ أَمْ إِنْ ثَيْنَيْنِ أَمْ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ الناس بغير علم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 وَِن بَقَرِ وَنْ غَنَ مِحَرَّّمنَا عَلَيْهِم تُحُومَمَا إَِّ مَا حَمَلَت الذُورمَا أَوحَوَايَا أَو نَفْت لَْ قَ بِعو ذَلِكَ جَزَنَ بِمَظم وَإِا لَصَاضِقُون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 كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن إلا الظن وَإِن أنتم إلا إِلَّا وإن قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَهُ شَأْنُكُمْ أَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لِمَ شَهْدَاءكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعذيون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بِكُمْ عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أَُّ آتَينَا مُسَلكِتابَةَ مامًا عَ الَّذِي أَحْقَنَ وَتَفْصِين لِكُلِّ شَيء وَهُدَو وَرَحْمَ وَهُدَ وَرَحْمَةًَ عََّ بِلِمَّ إِ رَبِّهِ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 عِندِ دِراستِهِم لَغَافِلين أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَتْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ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 يَوْمَ يأتي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ إِنْ تَغْرُرُوا إِنَّ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْهَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّي هَدَى لِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذِينًا قِيَمًا بِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا بَِّ تَئِبَرَاهِي مَحَنفَ وَمَا كانَلَ مِن النُشْرِكين قُلْ إِ صَلَاتِ وَنُسُكِي وَمَحييَ وَمَمات لَِّ يِرَبّ الْعََمين لَا شَرِيكَ لَ وَ بِذالِكَ عُمِتُ وَأَنَ أَََّل قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْتِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا